بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آ ي ا ت ه قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فآرض فهم أكثرهم ل ا ي س م ع و و ن ق ا ل و الله ق ب ن ا في أكنة مما ي وفي ذ ا ن ن ومن بيننا وبينك ا وقر ح ج ا ى ف ع م ل إ ن ن انما ع ا م ل و قل إ ن أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد ف ا س ت ق ي م و ا إ ل ي ه واستغفروه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 وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فان ا ر ض د و ا فقل أ ن ذ ر ت ك م صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم ومن خلفهم الا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء ربنا ل أ ن ز ل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون فاستكبروا في ا ل أ ر ض بغير الحق وقالوا, وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون ف أ ر س ل ن ا عليهم ريحاً صرصراً, ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم, لنذيقهم عذاب الخزي في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب الغول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجنودهم بما كانوا يعملون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 وما كنتم تستدرون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أ ر د ك موسوعه فأصبحتم ا ل ن ا ر م ب ل ه م وإن ي س ت ع ب و ا ف م ا هم من ا ل م ع ت ب ي ي ن ن و ق ا لهم قرناء فزينوا ل ه م ا م ي ن أ ي ي د ه م وما خلفهم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 قال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا م ن الجن و ا ل إ ن س ن ج ع ل ه م النابلسي أقدامنا ف ل ن إن ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ر ب ن ا ا ل ل ه ثم ا س ت ق ا م و ا تتنزل ل ع ي ه م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 ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أ ح س ن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا السيئه ادفع بالتي هي أ ح س ن ف إ ذ ا الذي بينك وبينه عداوه ك أ ن ه ولي حميم وما ي ن ق ا ه ا إ ل ا الذين صبروا وما ي ن ق ا ه ا إ ل ا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم ومن آ ي ا ت ه الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا موسوعه ل للقمر ا ا ل النابلسي ج د و ا ل ه للعلوم الاسلاميه و ا ر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 افمن يلقى في النار خير خير أم من يأتي امن ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءوا وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفره وذو عقاب اليم ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت آ ي ا ت ه اعجمي وعربي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 وقد آتينا موسوعه ى الكتاب فاختلف فيه ا ل م م ة سبقت ن ر ب ك ل ق ض ي بينهم وإنهم ل ف ي مريب شك منه مريب من ع م ل ص ا ل ح ا ف ل ن ف س ه ومن أ س ا ء ف ع ل ي ه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 موسوعه س ه الشر ف ي ق ن ا ل ن ا ب م س ت ي للعلوم ا ل ا و ل ا م ي ه موسوعه النابلسي للعلوم ا الاسلاميه ي ذ ن أ ع ر ض ونآ ك ه ا م س ه ا ل ش ر فذو د ع ر ي ه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ق ب د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 من ن ق ا ء ر ب ه م أ ل ا إ ن ه ب ك ل شيء